وَضَعِيَ إِلَى اللَّهِ بِذِي وَكِرَا دَمُ نِيَارَا وَبَدْرِ يَمُورُ والمنافقين فِي قصّب لاني لَقُمْ أَحْمَلُ لَقُمْ مُهْلِلٌ لَقُمْ غُنُونٌ بَقِي يَقُمْنَ إِلَّا قُمْ Oh, a oh. ألعب الله المنافقين والمنافقاء قل نَايَ <تصفيق> والذي كل جننني أم بغان اقرأ و ربك علم دل علم لذان اقرار بسم ربك من خلق Oh, oh, oh, سمعت من الى مقتل اتمام لفاضله المكره 2020 هاشم عبد المعيز عبد الله محمود المكره كبير بقطره بمسلم